السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمن أما بعد فإن أفضق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها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 وتحدثنا في الحلقة السابقة عن وجوب الإمام باليوم الآخر وإن الآخر دي مصرنا كلنا يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا والنهاية إيه؟ فملاقيه سورة الإنشقاق سورة النجم وأن إلى ربك المنتهى النهاية والمآل لنا جميعا إلى الله عز وجل لأن الدنيا دار امتحان ودار اختبار والنتيجة بتظهر فين؟ بتظهر في الآخرة فلا يُعقل ان ما فيش مش ممكن مش ممكن لا يُعقل ولا يُتخيل هذا وكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل في الحلقة السابعة نستكمل الكلام عن اليوم الاخر اليوم الاخر طب امتى الاخرة دي حتيجة احنا عايشين في الدنيا هون الاخرة دي جاية جاية بس لها علامات صغرى ولها علامات كبرى علامات صغرى ازاي يعني يعني حاجات لما بتحصل بتقولك خلي بالك الربط توصل زي ما بتكون ماشية عالطريق وبعدين قربت من البلد اللي انت فيها وقال لك خلاص قربت انت بتاع فضلك كذا كيلو خلاص ده انت يعني على النهاية خلاص بالضبط كده فالعلامات الصغرى علامات تدل على قيام الساعة يعني بتنبهك بتقولك خلي بالك لكن لما تيجي العلامات الكبرى لا خلاص دي تبقى قامت بقى مفيش بقى نظام مفيش هنا خلي بالك بقى, بقى خلي بالك من ايما خلصت خلاص يعني حاجة حصلت خلاص تمت دي العلامات الكبرى طب نشوف العلامات الصغرى زي ايه ابسط مثل من العلامات الصغرى بئثة النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا النبي عالسلام بؤث واحد يقول لي خبره بيط احنا بينا بينا حول 14 قرن 1400 سنة وشوية ها؟ طيب معناها احنا قربنا يعني معناها ان العلامات الصغرى بدأت تحصل يعني يعني الله عز وجل يقول هذا نذير صورة الزريات آسف صورة النجم آخر صورة النجم هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وطبحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا طيب هذا اللي هو إيه هذا سيدنا نوع الصلاة نذير يعني علامة من النذر الأولى من علامات القيامة الصغرى يبقى بيشت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر, إيه؟ تعتبر علامة كما قال الله عز وجل موضحا اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اللي هي سورة القمر الله تبارك وتعالى يقول موضحا في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم يعني يعنيAHيام أقربت وهم في غفلة معرضون مَا يَأتيهم من ذكر من ربهم مُحدث إلا استمعوه وهم يلعبون لَاهِيَةً قُلُوبُهم ربنا يعطينا يا رب لَاهِيَةً قُلُوبُهُم يعني enough can one will tell him Ye dari الساعة دي لسه في الاخرة والاخرة دي يعني لسه احنا مش عارفين حتيجي طب ما انت بتنام كل يوم ما انت بتموت كل يوم موتك يعني نومك كل يوم ده بيفكرك بالاخرة ولذلك احنا بنيجي ننام بنقول ايه بسمك اللهم اموت واحيات وإليك بالليل المصير يا عالم حتقوم ولا لا لما تقوم الصبح الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وإليه النشور النشور طالعين كلنا من, الايه؟ من القبور في الاخرة وهنا طالعين من, من السراير عشان كده ال ال النوم يدل على الموت والموت يفكرنا بالاخرة ان هنا مصير وهنا نشور عشان ما حدش يقول ما كنتش اعرف او نسيد ولذلك سبحان الله احنا بالنام يعني بالنام تلت حياتنا لو واحد عاش ستين سنة يبقى على الاقل نام 20 سنه ده كان بينام بالليل بس في نام بقى ناس تحب تنام القيلوله مفيش في امريكا قيلوله هنا لا انا شغل فحم من الساعه 5 الفجر ل 4 بعد الظهر و5 كمان لكن في بلادنا يمكن يقول لك قيلوله يعني بعد الظهر وفيينوله ينام له شويه بعد العصر ولينوله ينام بالليل ساعات بنضيع حياتنا كلها نوم للاسف يعني. لكن لو الواحد بيستشعر المعنى من النوم الله عز وجل يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثم يَبْعَثُكُمْ فِيهِ في النهار ليقضى أجل مسمى سورة الأنعاب سورة الزمر الله تبارك وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسكوا التي قضى عليها الموت ويرسلوا الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الليات اللي قاموا يتفكرون يعني ايه يعني اثنين نيمين جموا بعض الرحمة تطلع إلى الله في النوم وبعدين ده خل تحبس روحه عند الله طب الثاني لسه فضله ربنا يبعث له روح الله يتوفى الأنفس حين موتها لما بتموت ذا الموتها الكبرى والتي لم تموت في منامها في النوم فيمسكه التي قضى عليها الموت ذا خلاص روحه مش هترجع له. ويرسل الأخرى ذا لسه فضله إلى أجل مسمى وصدق الله القائد في سورة النحن أتى أمر الله خلاص فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشرك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتق طيب يبقى القيامة لها علامات علامات صغرى زي بعثت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول بعثت والساعة كهتين يعني أنا والقيامة كهتين وأشار بالسباب والوسطى كهتين خلاص مفيش بعثت أنا والساعة كهتين وأشار بالسبابة والوسطى يعني أنها قربت من العلامات الصغرى كذلك إيه؟ ضياع الأمانة حدثة في البخارنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله إزاي تضيع الأمانة يعني قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة ما دي امان والله الواحد عايز يشرح الحاجات دي شرح طويل بس ما فيش وقت ازاي كثير من الناس بيحبوا المناصر ويحبوا الرتب وعايز يوصل كثير من الناس بيبصوا في الجرائد على صفحة الوفيات مش عشان يتطاعظوا ان فلان ده مات لا مين اللي قدامي مات عشان السكة تتفتح لي اصل الرجبة اللي جاية ده وقف لي فيها ما هو اصل ده ده بس اقدم مني ها انزاح ايوه يبقى جاية جاية ان شاء الله بقى نعلقهم ويلمعوا وكده بقى شرط دبابير وعصفير وشرط وطيان كالكولة كمان على البتاعله يبقى احسن يعني ها عصر انت تعرف بقى انا حبادواتي ايه انت تعرف الربة اللي جاية دي المزايا بتاعتها ايه طب وما سألتش قلت الربة اللي جاية دي التبعات بتاعتها ايه الله في الاخره يقول وقفوهم انهم مسؤولون الله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلا قصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ من القسط حق والوزن يومئذ من الحق القسط والوزن يومئذ الحق بالقسط سورة الأعراف يبقى كل واحد يستشعر المسئولية سيدنا النبع صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها أمانة المناصب والرتب والمسؤوليات إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه سيدنا مواكر الصديق لما ولي الخلافة في ثقيفة بني السعيدة أولى بقى خليفة للمسلمين على طول إيه؟ على طول يذهب إلى المسجد ويقول أيها الناس اسمع أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم مش عشان انا بقيت الرئيس يعني بقى نحسن وعد فيكم يعني وعقمت النساء ان تلد مثلي لا, لا غليت عليكم ولست بخيركم فان اطعت الله فاطيعوني وان عصيت الله فقوموني الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه الصدق امانة والكذب خيانة الصدقة امانة والكذب خيانة وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا واضح دي مش عادة شرحي بقى دي دي واضحة أول الإذلال على جميع العالم كله ليه؟ أنا لا جهاد ايه؟ لا يا عم يحسن نموت لا أنا معدي جهاد لا حسن بقوله الجهاد هو الإرهاب ولا الجهاد يبقى إرهاب يا إرهاب لا لا فيه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الالم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم وكذا وكذا ارجع للقران سوره الحج في اخرها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم ومجعل عليكم في الدين من حرج احنا عشان اعدائنا بيقولوا كلام النهارده نضيع دين علشان نثبت لهم ان احنا اه زي ما انتم بتقولوا لا نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لو ما تلائم ولذلك سيدنا وبكره ولوما ترك قوم للجهاد في سبيل الله إلا ذلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من سيدنا نبع الصلاة لما قال توشكوا أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها الأصعى التي نسميها عندنا في بلادنا أنجر الفتة عارف ان فتة الله ما اجعلها فتة يا رب دايما كده فتة باللحمة والناس بتمدي ايديها كده عشان تأكلوا ده بيمدي ايله علشان يأكلوا ده بيمدي ايله بيمدي ايله توشكوا ان تدع عليكم الامم كما تدع الاكلة الى قصعتها كل عملين هاش فيكم قالوا من قلة نحن يوم اذن يا رسول الله ليه عددنا صغير يعني مستقللنا قال لا بل انتم كثير ولكن كغثاء السي عارف المطر لما ينزل المطر بيبقى فوق المطر ايه اللي بيقوم فوق المطر ده؟ ولكن كغساء الشين ولا ينزع عنا الله المهابه من قلوب اعدائكم عدوكم مش هيخاف منكم ولا يقذفن في قلوبكم وهن ايه الوهن ده يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت حب الدنيا قلبش في الدنيا قاعد لا مش عايز اسيبها ونجيب الموت موت من يا عم الله ولا فلك شوف لنا سيره غير السيره دي الله لا لا لا لا الله الله الله شر بره ها حب الدنيا وكرهية الموت سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون حنمت حنمت وكل نفس ذائقة الموت والشاعر بقول من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد بس المسلم يموت موت لله شريف لله في سبيل الله عشان كده سيدنا ابو بكر لهم وما ترك قوم من الجهاد في سبيل الله الا ذلوا الا ذلوا طب ما هما بيدعموا فينا ايه ما هو ليه لا حروبة في المنطقه بعد اليوم حرب 73 اخر الحروب خلاص السلام طب ما فيش سلام مش عارف. لا بديل عن السلام طب احنا عايزين سلام اه بس اديني حقي الاول اديني حقي وبعدين نعمل سلام انا وانت انت داخل تريشني من بيتي واخد شقتي وتقولي سلام انا سلام وانا قاعد بره يبقى اديني شائط الأول وتمم عليها واشوف اللي انت عملتوا فيها ايه وبعدين نشوف السلام لا لا لا السلام ولا بديل عن السلام طب مش جاي بالسلام مزيد من السلام مش نافع السلام دفع عجلة السلام العجلة فست من زمان لا خد بقى على الأفاك يقول ايه آه برضو مزيد من السلام وسلام يا سلام يا سلام يا سلام ليه خلاص مفيش ان انا اخد حقي بالقوة وبالجهاد في سبيل الله لا خلاص هذه النتيجة ايه وما ترك قوم للجهاد في سبيل الله إلا ذلوا وما أشيعت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم وبعد ذلك الكلام الجميل أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فإن عصيت الله يا سيدنا مبكر بيقول فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله شوف رضي الله عنه وأرضاه من هو أبو بكر اللي لو وضع إيمان الناس في كفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبو بكر في الكفة لرجحت من كفة أبو بكر ومع ذلك يقول ما أمنتم مكر ربي ولو كانت إحدى قدمي في الجنة مسئولية أيها الناس إنها أمانة ويوم القيامة خزي إلا من أخذ رعب حقها الذي عليه سيدنا عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة عمل إيه عمل إيه رجع لمراته وعلها انت سيدة أنت سيدة البلد الأول وأنا بقى الحمد لله بقيت أمير المؤمنين يقول ابكي يا امرأة فقد ولي زوجك أمر المسلمين ولما طعن من أبو الألوء المجوسي المجرم اللي طعنه في ظهره وبيصن الفجر وهو على الأرض وقدام طالع من من, من, من بطن يقول ايه يا بني دع خدي على الطراب لعل الله يغفر لي يا ليت أم عمر لم تلد عمر خايف يعني خايف من المسئولية قدام الله سبحانه وتعالى وفينا ناس هنا بتسعى وعايزة تبقى هي وقولك أنا يفيها يخفيها أنا وبعد الطوفان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة لما تضيع كيف إذا عطوى يا رسول الله قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله حديث البخاري من علامات القيامة الصغرى إن المسلمون يقاتل, يقاتل اليهود فيقتل المسلمون اليهود يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيف البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود احنا مش بين قاتل اي يهود ليش اي يهود نقتله ونوته لا احنا بنقاتل الصهايين المجرمين لمغتصبين ارضنا ومغتصبين مقدساتنا في فلسطين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر ربنا يخلي الحجر والشجر ينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائه تعالى فاقتل اللي هو الغاصب تعالى فاقتل إ الغرقة ده نوع من الشجر لوشوك يزرع في بيت المقدس ده اللي مش هيقول على, بني على اليهود اللي موجودين اللي هم الصهاينة وسبحانك يا رب دلوقتي الصهاينة في فلسطين اليهود اللي بيقتله أخوانا المسلمين وبيكسروا بيوتهم اليهود بيزرعوا شجر الغرقة وشجر زرع حوالي أكثر من ثلاثة من يوم شجر غرقة ده عشان عارفين انهم هيتخبوا وراه بس ان شاء الله مش هلحا يتخبوا وراه بإذن الله من علامات الساعة أيضا يكثر القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ايه الهرج ده يا رسول الله قال القتل القتل من علامات الساعة، فجور الفواحش علنا يعني الفاحشة تبقى يعني اللي بيعملها يبقى فاجر يعني الفاحشه ده من اللي عندنا بتغطى بالداري مش عارف ايه مش حد حد النبي صلى بيقول حتى يعني الرجل يعني يذبي المراه في قارعة الطريق وما يلاقيش يقول له كده غلط ما يلاقيش يقول له إذا لتأمله ده غلط إزاي الأمر ده لا فأيضا هذه من علامات الايه؟ من علامات الساعة الصغرى اللي بتقولك ان يعني الساعة قربت النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرئيسية الأمام أحمد يقول إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء اللي حيفضلوا أحياء لذات القيامة ما تقوم عليهم دول من شرار الخلق من شرار الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم في صليح مسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر يتهارجون فيها تهارج الحمر طيب دي العلامات الصغرى اللي بتقول لك خلي بالك الموضوع إيه الموضوع في علامات تلك تفاعل شرير الوقت يعني بسرعة نخش على علامات القبرى العلامات القبرى اللي هي إيه إن القيامة قامت خلاص إن القيامة قامت طب ديني نعرف الزيان الله تبارك وتعالى بيوضح لينا إن لو الشمس طلعت هي الشمس بتشرك من المشأ لو تطلع من المغرب يبقى القيامة قامت الكون ده كله يخلص وينتهي تبقى القيامة قامت طب هنسأل السؤال طب ده إمتى يعني علامات الصغرى مش عارفينها برضو بس فيه حاجات حصلت منها كتير لما نسأل عن العلامات الكبرى يعني إمتى القيامة لا دي محدش يعرف يقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة علم الساعة إمتى القيامة ما نعرفش واحد يقول لك بعد, بعد كم مش عارف عشرين سنة بعد تلاتة وعشرين سنة أصل الآيات ما ترشد قلها لا, لا لا لا لا دي في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وفي سورة الأنعام الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو وفي سورة النحن قل لا, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون يبقى علم الغيب عند الله واللي منه ان الساعة هتقوم امتا وحتى القرآن وضح لنا ان اصلي في ناس يعني مولعين قوي مش يقول لك طب انا عملت ايه للساعة عشان اتيجي لا ده عمل نفسه من يسأل عنها فالله تبارك وتعالى يقول سورة النازعات يسألونك عن الساعة ايانا مرساها كما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها والله يقولنا سبحان الله يعني شوف عمر الإنسان ده اللي عاشوا كله عشية أو ضحاها عرف أصحاب الكهف اللي لموا 309 سنة ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 صورة الكهف لما سألوا بعض كم لبثتم قالوا إيه لبثنا إيه يوما أو بعض يوم يمكن يوم إلا مش يوم كامل كمان يعني سبحان الله سبحان الله واللي أماته الله مئة عام في سورة البقرة ثم بعثه قال كم لبثت قال ايه لبثت يوما او بعض يوم عزير يوما او بعض يوم ممكن يوم او يوم الا كمان شوف ربنا يقول ايه قال كم لبثتم في الارض عدد سنين سورة المؤمنون في اخير قالوا لبثنا ايه يوما او بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم تفكرين عندما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إذن الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحذاب يسألك الناس عن الساعة أيانا مرساها قل يسألك الناس عن الساعة أيانا قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة والتاني ربنا عز وجل لصورة العراف يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض يعني عظم شأنها في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة بغتة مرة واحدة يسألونك كأنك حفي عنها هو يسألونك لما تكون أنت عارف الساعة إمتى ونها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وزي ما راجل جال النبي على السلام متى الساعة يا رسول الله قصو سيد النبي رد عليه قال له ايه قال او ماذا عددت لها انت مش تزع من الساعة اه؟ طب عملت اي يعني طب جهزت نفسك ازاي يعني لما انت عارف ان فيه قيامة فيه اكرة طيب يبقى محدش يعلم هذه العلامات الكبرى الا الله تبارك وتعالى هتبدأ العلامات الكبرى دي امتى لما ينفخ في الصور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 يعني ينفخ في السور الأول وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة علمتها ايه وانشقت السماء فهي, يوم فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية طيب هتبقى زي إيه على مادة يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قبل أن تطلع الشمس منين من مغربها يعني لو الشمس طلعت من المغرب يقول الكون خلص خلاص الكون اتلخبط يعني تقوم الساعة بعلاماتها لإيه الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثة وندم أحمد والترمذي كيف أنعم كيف أنعم إزاي يعيش كده ونمروأ يعني كيف أنعم وصاحب البوق اللي حينفخ في الصور قد التقم البوق مسك الصور خلاص الصور اللي هو حينفخ فيه يعني وأوشك أن ينفخ فيه انحنى وأوشك أن ينفخ فيه ده الكلام دي من 14 قرن يعني قربت أوي أوي آه ربنا يا ربي عافينا علشان كده ربنا تبارك وتعالى الوبح سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض اللي احنا عليها دي والسماوات وبرزوا لله الواحد القفار للأخرة اللي احنا مؤمنين بيها هنبعث أمام الله كلنا ازاي ازاي تقول السيدة وعائشة حديثة البخاري يحشر الناس يوم القيامة حفا حفيل عراع لا يوجد هدوم غرلة يعني ايه غرلة يعني الجزء اللي قطع مننا في الختان في الطهارة يعني لما, لما الانسان بيتطهد يرجع له تاني يؤشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا ده النبي عليه السلام بيقول كده قالت السيدة وعائشة قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظروا بعضهم الى بعض ازاي رسول الله هتبصوا البعض شوف حياء مش تروح تقول لراجل وتروح لراجل فصل الله اما تروح الواحدة خلي عندك حياة انت رايح الراجل يقيس وحط ايده وكده وتقول له لا كمان خلي بالك أور من هنا ودور من هنا وهتقول لي مش عارف من ايه عشان لما الشنطة تقع وانزل نجيبها يباد والستين عائشة بتقول له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بقى فلا يا عائشة الامر اشد من ان يهمهم هذا ثم تلقون الله تبارك وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حد فاضي بص للجنبه ده احنا شبنا منها نموذج مصغر كده في الزلزال اللي كان حصل في اوائل في التسعي تقريبا يوم الاثنين شوف الناس كانت نزلة من البيوت تجري ازاي؟ كله نزل من البيوت يجري وفيه ناس نزلت في امصان النوم حد بصل التانية ساعتها كله قايف البيت يقع اجرب البيت ما يقع امه الجهنم بقى والعياذ بالله فيوم ما الارض وغير الارض والسماوات طب والسماء سورة الانبياء يوم ما نطوي السماء ازاي؟ كطي السجل للكتب نصر ما تيجي تقلل الصباح ازاي؟ اهي السماء كده كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين في اخرى اللي احنا مؤمنين بيها اللي بتبدأ بالعلامات الصغرى ثم العلامات القبرى صورة الواقعة اذا وقعت الواقعة خلاص ليس لوقعتها كاذبة انتهى يتبدل الكندة ويتغير الكندة كله اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة خلاص خلصت وكنتم ازواجا ثلاثة الحساب عند الله بعد ما تخلص كول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة اطلت ما فيش خلف خلاص ما فيش خلفة وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت خلصت وإذا النفوس زوجت إذا النفوس زوجت يعني إيه يعني رجعت الروح دخلت الجسم تاني ما هي الروح ثابت الجسم وطلعت في الموت لأن الإنسان مكوّم من طين يعني من الأرض ومن روح الله عز وجل نفقنا فيهم الروح ونفخ من الروح طيب الروح دخلت في الطين بأبن آدم الروح تسيب الطين مات الإنسان واندفن طلعت الروح لخليقها ونزلنا الجسم للطراب اللي اتخلق منه في الأخرة وإذا النفوس زوجت يعني رجعت الروح دخلت الجسم تاني طيب إيه اللي سيحصل هناك بعد ما يحصل ده ده اللي سنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جاهلنا وأن ينفعنا ب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته